بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضئة عما أرضأت وترضأ كل ذات حمل حملها وترى الناس, وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد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 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البأث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من, من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى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 ثاني عظفه ليضل أن سبيل الله له في الدنيا خزره ونذيكه يوم القيامة عذابا حريقا ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للأبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نضمأن به وَإِنْ أَصَابَتْ فِتْنَةٌ نَّطَلَبَ عَلَاهُ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مَن دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لِمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَأْوَى وَلَبِئْسَ الْمَشِيدُ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 فَالْيَمْنُ جُدَّ بِسَبَبٍ إلَى السَّمَايِ ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَالْيَنْظُرُ هَلْ يُذْهِبَ النَّكِيدُ مَا يَغْيِظُ وَكَذَلِكَ أَنزَلَهُ آيَاتٍ بَيْنَهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَدُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ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 وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا الْخَصْمَانِ اقْتَصَمُوهِ رَبِّهِمْ فَالَذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ فِي أَبْوَمٍ مِنْ النَّارِ صَبْوٍ فَوْق رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِنْ حَدِيدٍ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 وهدو إلى الطيب من القول وهدو إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعله للناس سواء الأكف فيه والبعد وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمِ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ أَذَابَنَ أَلِيمٍ وَإِذْ بَنَوْنَ الْمَسْجِدَ وَإِفَاءَ لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانُ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ السُّجُودَ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِنٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ليشهدوا منافئ لهم ويذكر اسم الله في أي من معلومات ألا ما رزقهم مهيمات لنعم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثمَّ الَّيْقُضُوا تَفَثَّهُمْ وَالْيُوفُونَ ذُورَهُمْ وَالْيَطْوَفُوا بِالْبَيْتِ الْأَتِيقَ ذَلِكَ وَمَن يُؤْذِمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِندَ رَبِّهِ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 ذانك ومين وعف مشاعر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت الأتيق ولكل أمّة جعلنا من سكّل يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعِم إلهكم إله واحدٌ فلو أسرب وبشّر المخبّتين الذين إذا ذكر الله وجلّت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمطّئم الصلاة ومن ما رزقناهم يوفقون والقد نجعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فَفَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنَهَا وَأَطْعِمُ الرَّقَائَةَ وَالْمُؤَتَّرِ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لألكم لَأَن لَكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْنَنَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءٌ وَهَا وَلَكِيَ نَالُهُ التَّبْعُوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ أَلَمَّاهُ دَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْ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 ولو لا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت لهدمت صوابع وبيعوا وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولا ينصر الله ما ينصره إن الله لقوي أزيز الذين إن في الأرض عقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبونك بقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وقذب موسى فأملئت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير؟ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر مأطلة وبئر مأطلة وقصر مشيد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 والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسل من قبلك من رسوله ولا نبي إلا إذا تمنى ألق الشيطان في بمنجته فينسق الله فينسق الله ما يلق الشيطان ثم يحكم الله آياته والله أعلم الحكيم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 وَإِنَّ الظَّاهِلَ هَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَوُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيهُمُ السَّأَتُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ أَوْ يَأْتِيَهُمْ أَذَابُ يَوْمٍ أَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ لَا يَدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلِي يَبْضُونَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ أعْقَبَ بِمِثْلِ مَا أُنْقِبَ بِهِ ثُمَّ ابْغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفنك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بناس لرووف الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَنُور لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنُوهُم نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ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 كادون يصدون بالذين يكلون عليهم آياتنا قل أفون بقوم بشر من ذلك منهم النار وعدها الله الذين كفروا أن وعدها الله الذين كفروا وبأس المصير يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له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 وَاْعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ لِتَبَارُكُمْ وَجِتَبَاكُمْ وَمَا جَاءَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ أُوَسَّنَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أهل الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتصموا بالله هو مولاكم هو مولكم فنعمة المولى ونعمة النصير